إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَى مَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا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 تَهُمُّ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ وَإِذْ أَوْ حَتُ إِلَ الحَوَادَِ أَنْ آمُِ بِي وَبَِسُولِقالَاُ آممَنَّ وَشْشهَدَ بِأََّ نَ مُسلِْمُ إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قالت تقول الله إن كنتم مؤمنين ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتم و نكون عليها من الشاهدين